الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفاء عبد القادر يقدم لكم هذه الماده قال يقول شو نكتب نعلمك على هذه الحاجه كل حاجه في الانباء بالخيال اقدر يظن تقول جسد الامارات بعني الشهور الماضي كتب محمد اللامين الدايه قال يلدا طالب المحفوظ واختصر وبالبعض حدثت حالي سهر فيها من الآيات والعباب الكثير لمن يتمسكون بهذه الدونية وعرضها وعرضها وعرضها بلاد فقد وجه العدد القليل من أسرة إمراف رحلتها للدونية لأن القرن الذي حفره بمعاراتها السارة يرهم كل الجسد وكل ما وسهه في وقت اللحن كان جسد الباقع المتوسط يرثب الضبور فكان قدر يرثب أن يحفظني هذه الجزكة بالمعاقة للهو كيف ينفس الحاضرين ومن بينهم شاهد العيال الذي مردو على فتاة صباقة بمن أختة واحدة والذي روى لي هذه الحكاية الغريبة فقال هو أكبر فصول الرواية لم نقوله لكم بعد ولكن قبل أن أوليه لكم أوليه لكم بمقالة أوليه شاهد العيال وهو إعلام الجهاز إعلامه والذي بعث بالتاريخ المتوفي البسري حتى يعني تسرنا القبر فوجد أن الراحل الأفضل على الله أطلق منكم جميعا على سؤالها بالفضل والرحمن منهم من عشر جن يقول فقد آثرت على زوجها ومعاتهم من ديارة والدتي لأسفل عشرين سنة وقفعت علاقة الرحل بينهم ويثلوا أن والدتهم قد دعت عليها اخبرني <تكركني> هذه الحادثه على ال12 من اليوم وهو موقوف قد صار على الهواء في الفصل الثالث الشام الذي لن يقطع طلب الشهاده الى قاضيه وكل ما حاول معه فشل هيئته كانت او يتعثر معهم احضر والده والده ووالدته وسالها الكتاب بالغا عنه فاخبرته بانهم قد حصلوا درجته عاليه وحتى يرقق قلبها وعلى السلام سأل الحبيب صلى الله عليه وسلم إن كانت تريد أن يدعوه إلى النهر فعجابه في النصر فطرر منها أن تنبع عنه فلما قد يتنبق بالشهادة الأممات إلى جونه يعني هذه القصص كانت دليل مرايح بسوء من القصص التي اراضي اصحاب الطيبه يعني معرض قضيه قضيه قعد الابن لزوجته في على عقد زوجه طبعا انت لو قضيه معصيه لكن المعرض تقع على الشرطه المعارض ولا ولا الاجراء امور لا تذكر حتى الحديث الذي ذكر وقال التما في يعني نور المجد الحسيب الطويل دي. ده ده خصائص النبي الله تذكروا ان شاء الله قال لي في تجربه الغافلي ب10 عاود فتبين ان امر الحديث يطلع يطلع يطلع لله لله. ده تطلع معه ورسائل حديث النبي والصح ودروا الى وغيرها ولن يقطع ينطق بشارع لا اله الا الله وان هو لا تترك الصحابه ان قال بالتم الحديث ده الربع يا حضره في مقام على الضي وما انت راضي بالشريعه انت فاهم العاديه الكام بيت اللي بيتنقي بفضل الله بعدين بقى الحج واللي يلعب فيه بعدين جوب على طول قاعد عامل عارفه قول ده لو انت في الوقت مش انت عارف بتدفعوا قاعدين يشلع العليه بتاعت الجوري انا مش شرط انا ركبت في راحت في الجوري اي ده كنت بتعمل ده ممكن تتبع وهو هنا هناك قرات غلطه في ضمان ان يستعمل وقلتوا بعدين قالوا لا يوم الله يقفنا الخير ومن تصرع أو أصرع ولا نبقى فلن يبقى نبقى يعملوا يقفت أصوار نسانك تمام جميعا إنت أعرف أن تلينهم بعدين ذلك ذلك على المجلس وصفت على التفراج كبار فلنفع كلام ورد فلنفع كلام ورد ودي كبيرة كبيرة وقال كده لما سبع كلام كلام زوجته القلب لا برد يقبل المهج لنحره برد لا تروني انت يا سيدي يا خطاب تعالوا لي وشري اعترفوا الشارع على الغريب وبنتي جالت قبل القواك تكون في عين ربي جلا ربنا يعطي العوضه كفاه احياء وامواته فكنوا رزق تاخذوا واناكم كنتم جاب الضوء خذوا ما هو في الضوء فكنوا الضوء دياب لي انت هات يا جلاله يا خيال ف نحن تحت جريدة جريدة تحت جناب ونحن نرى مجدد أن تقوم بها جميعاً ونحن نرى أي كلاف الدين محصول لأبوزة الشعير لا تأخذ الجصة بجريدة وبعد أن تحاول تعليقين القبال من الأحكاس الزائر والمسوس الوات أغطية التي لكي يكون المشكل المسوس المسوس الأولى أن تتقوم بها جميعاً ويقوم بها جميعاً ويقوم بها جميعاً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 ولا برهان اصولا الطبيعي بنور الله والله هو دليل الله عشان الخلقه المعلومه دي اللي فيها وبعدين العيال التي يحتمل بها ال ال ال روح ثاني بما سمعوا نعم اذا ان قلت بانك بدلا الله بيقولوا من لم يذق الى بنت عك وجاء وغالا ونكبت ما لم يذق الى بنت عك وإذا فرأل أو فذخ فالعصب فيه التعريب وعدم التشير به ده مرة ده دول هل ما بده انه بلعب الحديث بيور رجل سنة عن العمار دول ما بده هم بأس لكن ما بده لأبد الله القاعدة لكن ما بده يقول له القاعدة وبرقول أنه هو صحي مصدحينا ملا تبقي أمور العندرينا اللي مصيدة طويلة هل ما بده الخبر كده دول لما نقول جوه يبقى لا النور قبلنا النور النور بيتكلم بيت ولا قيمه الاعتبار ف هذا ما كنت ماذا لي هذا هو اللي كنت قاعد تقول لك فريده النموذج فريده هل تعي تفك ومعي وقعت في محضر او تاول هذا ما ماذا لي لما جالك قالوا انا جلست في بيتكم من رايق حتى تاخيرها اليوم هذا الشيء الامر معي هو الكذا وبعدين اريدكم ان تزوروني تقدرون تروح هو هو منزوف في ذاك هتجي <تصفيق> تحكي كمان موضوع ثاني لا ده قلت له يا ابني طول واقي عشان طول الليل كمان قلت له يا لو ده انا هتقول له تذاكر ما عبد وعجب رايح اسمه مين قال له وهل لا استقمت هلو لا لا يا ابن ماجي مين ده ادوك يا علشان لا انا يعني انا قال له انجلسك في بيتك امك وابيحه حتى تاتيعهديه <تصفيق> <تصفيق> ثم قال ، بعد ذلك ، قال ، قال ، ما بالأقوام ؟ فأنت ليش معك عنه ، فإذا يعنيه من بصورة ما أوسع من خلال يعني ما فعل هذا قال ، رابا الأقوام أبعدهم ، رابا الأقوام أبعدهم في جنب الصحبات يحدهم فأقول ، هذا ما نقوه ، هذا يقول ، ألا جنب يحدهم في بيت أُمْعِلوا أمي حتى تأتيه أن يدروا فإنه الثاني الماريون والطلال والفزن ده اللي أمت بيه إنه كانول بابا يعني هذا نبه إذا كنت أعلم الحديدين كانوا في الأطرة في المرنمية ده إلا بدأ مطلال عدم التشيير به في همتا وعدم ذكر اسمه إلا لمصع كانوا كده ده كانوا يمت بها لمصعياته حتى الماريون ده بقوا بمصع تغطرية لديهم كشانه تتكلف عنه يعني بطلال ما تجيبه في المرح انا بقولك حاضر لكن انت كل وقت طلعاتك دي الواحد بيتوه انت شايف حاجه ما ينوع فيه ثاني الجو ده كله قاعد على الكتف وانا قاعد راي مجرب انا فوارده ده امر ومجتهد كبير اللي ما بيجيبش عدل ده لو الطريقه دي ما ضوء الضوء راح اهو لكن خال الا يرفع يعني ممكن مشكله الضوء يطلع شنو مطاع اذا كان بدل العاد ومشى ما جاي لو تشاورني وهاك واللي هو بايد ما له معنى ما الرحمن الرحيم هاي دعوك يا فكر انت بعد كلنا وكلنا ما خير والله يجيب ايش زود يا تنجي بالقران تطا تطا اللي ذكرها على 30000 وتضيع علينا شكرا لك انت تضيع الثلث انت قلنا له لا ده سقوط كبير اربعه وتعلم كيف بتعمل كمان لما لم تدع الا بذل او الى مرائكم ان لا يكون شيء مبين وان كان موجود من الامر المركب كما يقولوا والوالدان قالوا عبديل على اطلال هذا الزمن انما كان قائم فكر مدمن فكر الله الدنيا والاخره يبقى لا التفصيل المساله انه الله والذي جاء بالحديث والرياله لا لا الله الذي لا يدعو الى البدع قالوا رواية الحديثة إذا جاء لم يستحيل الكذب قال إدرامي استحيل الكذب تجوه رواياته للحديث بشمت الله يقول ده هتك نشوه إلى البدعة وأصلا وإن دولة بجيت يولي يوم اليوم. مش لو عامل دولة سلاف ولا ضرور دي استجيبوا لي إنهم مش هتعلوا حدث موخيش وأمضري وهذا الأصل, الأصل هذا لا يوجد ماذا؟ لو لم تكن تعليمات ومعرفت كلمات تيوة تيوة تيوة تيوة تيوة تهنين كره من تهمة كبيرة ما هذا؟ الأطلق لمن لعى النادلعة الأمقلالة يقول لك الكشف عنه والتخير به إلا أن يترجم على ذلك وقصد تقول لك حكا دات الشغل على ذلك لمن لعى النادلعة الأمقلالة ما تشاهدون من لإله إلا طوال شيء مصلح هنا كان الأطلق في من يدروا الى البيع والطلال التشيير به والكشف عنهم إلا إذا كان تبع على ذلك شنوه مابتدأ إلا إذا كان جاء تتكلم تخاف عن إيه ذاك تخاف عن إيه ذاك هم معهم هم كبير فارش هم كبير ساعد كله لا فيه مابتدأ على ذلك مابتدأ مابتدأ نعم في المدارب ما هو دليل تعصيل هذا الأخير الدليل هو قرآه وحده ينبغي الإنتاج عنه إيه مابتدأ على ذلك؟ مابتدأ في إن كان لهم بالبسل إن في العودة وعامانها وجودهها كان جمود فعشاك هنا كان محمد قد تلاقي من الدعاء مباشرون وقال ليه للبعاد ليه للبعاد كان الكلام متعريضا ليه للبعاد اللهم الجمود تقوم بطلع الفراغان لكن كان العودة في, في النشري اللي في دعوزات الفراغ وقال ليه للبعاد ذكر أسمائي إن في العودة وعامان راجع قالوا له لو جاء ماده تماما قلت واعلم دون تعليل كده قبل كنا نقول وليده ما بال اجتماع ال لا لا لا لا ده ما بقى لما دلتا قيم الداله اذا كجي معنا الزيد بعد كده قلت لي حل كمان يعني بحيث ان احنا كده نقارن اوزان الاسماء اولائها واشطر الرجال ايضا فيبدا الحديث عني لا مش هيقول لك انما الذي قال لا تكونوا ان لا من و لا من يعني ما لشيء عن ديننا وطلعوا من لا بل انتهوا فلا نطلع عن ديننا كل كلام لا يطلعوا انتم كذبوا يا رجل بدكم للضلال والعظمه الدعوه ان تعيشوا الى الهدى ولهذا انه هو مصمم عند الله انه دور داعي الدعوه كشيخ طريق واسع في يقول لهم بلواهم بلواهم ولا في مشكله ولا بتقب اربع يا بابا بقول له تدخلنا مع بعض على روحنا اربعه يقول لنا الخوف ما الخيطه طبعا هل شوف عايزين اي اربعه على اي عضل رف خاصه تشيئه الشعب من دائره هذه الرائده قال <سؤال> له شو بقول احنا بالضبط قال <سؤال> له قال لي جاي يقول لي هو عاد يضرب كلماته صوتيا الاخيره ما لا قالوا مش متفاهم مدشب رمادي يطلب ادويه انه حاول عليه عند المحضر يجيب القوالي كذلك هذا يعني هذا يعني يتقال لأنه يتبرر بسأل أنت ما يتفعه عن الله تفع الكلام أما في المدى إذا كنت تصل بجواء أنت وقال بسيطين فسيطة دعاء ويقول هذا الله ما أمينها ويقول الحكمة فين ربون هذا يعني فقل هذا الغور الريح أيضا ترجع القصة بسمين تلاثة وضعين كذا يتفعه عن بعين تعمل الأجوان العين الدعاء بسيطة الثلاثة وضعها وشاء الأول شيء ما فيكم كل آي واشالله قالت هباك إلى معاون هل يدعونه؟ قرأت بها كالقصة هل تصبح جادا لين على ذكر الدعاء من الضراحة؟ هل يدعونه؟ والتشير به وقصف عوله من الناس مالذانين الزمينة؟ لينه الآن هذا كده؟ قالت هباك إلى معاونه جابت كل ما جابت كل إذا كانت تنعلم القصة دي من فأقولها لو قولا لين الطائباء مجلسيني جوانه وانت كنا فأقولها ونقولها أنت تطلبك تعال <تصفيق> قال لي ابا العوض قال لي الزوال يا راجل فلو جولت كنت جيتهم دول كده صبوا علي قالوا فجابتك انت اجاها يا تعوض راح ولا كنت عذبهم علمتهم يا ولد طار يا ابن الجليل اسمه وشغل على ركاب الزين جربت يا راجل فعادك اجا لتطيها فقال لهم قول الطيب قال لهم اسمه بي نايم وتشرب معايا فقول Mm-hmm. اول شيء قال لي بيزع يا ابونا بدل عسل ومن دعى الى عباده نقي كما حكى كما قالوا لكن وليس لو تري ما هو الطاغوت الذي جاء تشويه طريق الله اقول لك اتركيهم والله باجله واذا كنت دعمه للنبي اقول يا طلاب اذهب بسرعه لو قال ودعنا كما قلت ومن عبدا وهو الموت والله وملك وتخلو وتاخذ واحدا يا طارق ومن لم يحكم بمعذره والله ده اللي بتبلك على قلبك وشغلك كله لو جاب لك كتيبه من الجماعه بتاعت الفاجو بتبلك على اللي بيدعي بالرب يقول كل تشيل روحه تشوفه ولا طيب ولا ولا سيد زياد الله يا طارق انت جيت تقولوا بنوع على وجهك انت جيتوا يا عند يا فلان قال لك ان الكلام ده فيها الكلام <تضحك> عن المعنى يعني ازاي فضلات في غير يعني ديالي دي النصوص تختلف فرجعت القابل قال يا تراحي مين معقول اصبر واختار ماذا تقول يا رسول الله يبقى الاحاديث يبقى لم نراجع العلماء مش مش دعاء مش صرا هذا ما يكون صح والله غلط انت لو تركل اللي عليه س يا بنت عياده يا ابن المهندس لو ما بتقرئ الميم والله بك في ورده دخلت المحصل 60 الحداقه اللي جنب القحافه ما هو كلها جاء روحوا من اعاده والله أتو يا ربنا قالوا ليه شو ما سقولوا ليه انتي أكبر انتي عن بروان أكبر مشكلة عن بروان تقنّروا لهم مع الله أكبر مشكلة أكبر كلمة لطر تقنع بروان تقول ليه انت معرو لأنه ما قدال فهذا لا نعلم فحاجة ربنا فقال أنا ربكم ألا عرف يومسوا على مروان فقالوا لشياء مالوائز Vai ser lata, e la tutta diamo, non vogliamo sull'arrêtare, ma non è l'anno cara. Ma non viene, ma avevo su una vita, a العلاقة على منخذ جمهة صلى الله عليه وسلم نقول ليه انتعاد انتعاد الجمال باية حالة على الناس انتشبت عملية على ايضاية جمالة بحلوها انا ممكن ان امود في الحوارة وخدية انا ممكن ان امود ان امود انا ممكن ان احبوه والله خط مالهم خط يأتي من جماعات الحميمة التنزيل ودعاية وحميمة عندهم يقول حينوك شباب وليد ورياد لازم نكون ضروره وريوه يقول لي انت فاكر الله تعالى بينما الامر موضوع موضوع تعاملات على الوالد وطلع يعني في كان يقولك حاصل الاثم في اي مقام دعيه الضلال ده اللي على الواحد لاحظوا ان اي دعيه للضلال هو الكذب عن ديبي والتشهير بيه الا اذا كانت مرتبطه على ذلك حصل بانه مرتب على التشهير به إذا عرفت ذلك تبين الضغط لك يا ريوك إن شاء الله